إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. فدبيش تبي عم بلص اللهم على وسلام. ودبيش تما بصرمانة. استيام حماس اللهم على وسلام وإيمان دار. ما في قرانا إنا قال إننا أنزلنا. ربع منا ودي إني أنزلت ودي إننا شكر رب العالمين حماة مواصلة وقران تويل حماة مواصلة برهن رب نا وأنزل نية ما The name of the Uthman is here and Population V expand by this multi-year synonyms. When you enter the page of both traditions and volumes of Synonyms your positives it feels like theguebbebbe people told you its name They want more of a note that God called peace. What did you اه بجنيه عهدي يعني الكتاب المعهود المعروف عندكم يعني او كتابهم ظانوا انك كتاب في بها دي حارس الله عليه سب قرانا للناس ما في قرانا بكي او فركري بو خلقي او همش تف قرانا ما او فركري بو همو خلقكي فايده وته الدنيا والاخره هكا دجن هكا ديش نكون خساره وته الدنيا والاخره إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق يعني ما أي محمد صلى الله عليه وسلم بتأف قرآنه يا مازن يا فراكري بخاطره خلك يا بون ده دخلك هديات بده بون ده فائدة بخلك تدبي بالحق يعني محتوات يا خال الله يا رب العالميني بالحق همو يا رب العالميني هديات يا خاله شو دست شو الشيطان ويكسرية الدنيا وآخفنا كسرية الدنيا وبالحق يعني أو قرآن رب العالميني هنا يا خاله حقیقتی دهی هم اوشتن ناف داری حق و یاراسته و بالحقی يعني بر خرکیته حقیب و یاراستیش بالحقی يعني از معنا هما ودید يعني وقتی ودی خراب حقیل اولی رب العالمین ودی خراب چو آخرت باطل ویت خلب ویت کسیتی دانینه و حقی هم اوشتن ناف قرآن داره و حقیب و مادیار کت وریک حق و یاراستش دیار کت يعني اول کس حق هست که بخو حقیب زانیتو دی حقیب چید لب خودی چبوچید ی قرآنی بجید و دی عملی به قرآنی بکد اما حقیق و راستی همه ماده را دار، فمن اهتد فلی نفسی، اوکسی به بخو دی هدایت بجید و به تهدیدان، اما فایده هدایت اوی وقتی سر کاراس فایده کد چنگه رب العالمین همه فایده کد بکیا وی کسیه وی تهدیدانش تسر حقیق. و أبداين لسهم داش كه هدايات الناف كريدا والناف قرانية حقيقة الناف قرانية ده هي هدايات أبغى الناف قرانية دا بجلي قرآن هم وهم فمن اهتدى يعني بالقرانية يعني هر كسي هاد دي هدايات القرآن شو أبدا هي تهدايات عن هنگش فايدة في إيمان دي قرآن فوائد كع تشل ال رب العالمين و صفات رب العالمين و باشر رب العالمين و مازن رب العالمين زيدنابي اما فوائد كب مرويه هم تتهجدون او تهتضون ضلالته و الدنيا بحشده ومن ضل يعني هر كسه قديه قرانيش نشد يشل هدي ضال بيد هم حقي و هدوات او او ناف قراني دهاتي و ناف سنة بي دهاتي صلى الله عليه وسلم بجلي قراني وبجلي بجلي هم همو فماذا بعد الحق إلا ضلاله ابرعامين قراني ده شو شوش تيدي نيا بشلي والله ايه كده ايه ونيا نانا فهمو تحقن ده بجيد هف فرقا و هف جماعة النظف وصماله بشده همو تحقن همو تحقن ونيا نيو دروا ايه تنيو حقن ايه همو يضالة يا نبينا ودي الله عليه وسلم وما وذبيته حفته وسفرقه كلهم على الحقيه كلهم في الجنه في يا هم يا سر خفيه لي جراملهي كريكه خشبك ديني بلا ومن جو بلا اسلام الله عليه وسلم كلهم في النار فقط هم يشترون نفذة إلا إخواني وقت يقوله يَا رسول الله يَا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي وصحابة مصر يقوله هم حق ياراست يقوله همه يضال وهم يبقى يسعى الله وعوزه ويقوله نفذة جهنمه ويقوله يا رب العالمين كما قرآن و اوه خور قرآن و سنت الابدات و دیو قرآن نجد و دی سنت ربع عمري نجیس علیه سان جو چه ل همه خول الابدات چند دکه خول الابدات وگری نگاهی هند که دیشی افراد جل بخوشه افراد جل کبابه آفراد هم مگه ود که دلیل و خو هم مگه ود این دو جد ناف خرکیه و هند که آیات ازش أفهمروا فا وني همّوا يقولا دعي الحقية ويقولا لدي الراسية إن بعند ربع مئة وتما تدخلوا في السمي كافا يقولوا ما حن تنا النافذين دا ياتش بين النافذة همّوا فا همّوا شدك ما دام بصرمانة تبي همّش ده يوم تاسدين رب العالمين كا همّش دي دين الخديو دي سنة أبي عمبرد الله عليه وسلم خب ما هم بیش این دکه ایمان پی بینیم، این دکه ایمان پناهینیم، این دکه عملی پیکینیم، این دکه عملی پناکین. آفر ریکا و آفر الكتاب و تكفرون با بعضی. خب ما مشتاقه ریکا اندوب خلیجتی. این دکه ایمان پیینه، این دکه ایمان پناهینه، این دکه عملی پیکن، این بلا، بس اما شیانت مرودیده و عملناکن. أولوك إيمان دارك راسنية وبسرمانك راسنية ومن ضلّ هر كسك ضال بوش كلاد القرآن كلاد السنة وكلاد الحقية فإنما يضل عليها رب العالمين بجيد هر خرابيا و ضلالته خرابيه و قناحه كفره و شركه و لادانه و براسته و هر خرابيا كده و قهيته وي چو زررنا قهيته رب العالميني چو خرابينا قهيته رب العالميني هكا خلق هنوه اكي شيطاني شلبن هذا خارج موكي شيطاني لا بين مروف واجنا موكي شيطاني لا شو الملك يضرب العالمين شو و اما الله في اعتداء و ينشئ من هم في دا. هم دل دل دل الله هم دانش بمان. لذا انا باخذت بشطه ينبر صلى الله عليه وسلم وعاجزك وقت تخا وخلك شو و كهر عواش هر على العالمين وما انت عليهم ما الله علي وكيلي وكيلي كدلت خلقي مكربنه دسته دا, دا ومالكتبن تو رابي دلا شرير كاي؟ دلا بدل كاي الضلالة بين يسر هداية الطارياتية بين يسر رناهية تأوه پيش ان عليك إلا البلاه يوم پیغمبر صلى الله عليه وسلم مواجب سر پیغمبر اول راب قهنه بش و بيش دخلقي و بدیار قد بخلقي اما مواجب نيا الله عليه وسلم و اول دست پیغمبر داني اوه إيمانك كتنافذة لتوه هدايته كتنافذة لتوه دلتوه بين قلبك هالطارية والضمانات بين تسر رناي وساعدهاته خد يبو تبع الله عليه وسلم وما أنت عليهم بوكيل عمتنا حناتي توكلني سروا كخري وا إيمانك كتنافذة لتوه أبشر عيد تانية هذا عيد رب العالمين هداة توفيق ويا لا عيدك يا عيد رب العالمين أما هداة الإرشاد آوا دیار کردنه که بو خالقی نصیحت کرد عالمه بودیار کتره به حق آب عاید پیامبری سال الله علیه وسلم عاید هر کسی کیش که شرطش چته ده هبن شرط دعوی و بلافکر ندین خودت یه ده هبن. اش دنبال عالمینی دل دلی پیامبری ده بسال الله علیه وسلم اومدیار که یار به حق و یاراستش که همون ناف قرآن دا و قرآنی حقیه بو خالقی گیار کرد و اش ناف ده همون یه حق و یاراست دا و حاتیات قرآن و سنت داده هم مبالغاته. فرشدين جبرالعلامین در بحثیم بیرام این که بحثی ایک کاری که کرد. او از چونکه اف سورت سورت کرد کره ها دو خاره از سورت. مکیاد بخوره. سورت که آن مکیادیه خاله. سورت مکی آلا و بحثی چه کن؟ بحث دلخیلیه. ایمان و خدایتنه. بحث این کار او شود شود تنه. آماری بوده. چو شریک نینا رب العالمین شریک خدا. او عقیده خلقی و باعث خلقی به تئر پیدا کرد. رب العالمین چه اجرا بحثی چکرد، بحثی چیکرد نام رو بیکرد، بحثی چیکرد نعهد رب العالمین د بحثی مرنش کرد. کاش ایک کاری رب العالمینه چون رب العالمین یحیی و یومید. چه اد کرد و چه لد کدش ود رب العالمینه کس چو رب العالمین به الله ی توف يعني الله وحده رب العالمين تنية هو ونفسها هو هو هو يتوفى هو يعني هو يعني هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو خلاص هو هو أو وقتها تقرب هو هو هو هو أف هو أف هو هو هو ملوك بيت الجنة بيت حيوان بيت حشرات بيت هرأيك بيت، من الذي يتوفاها الله يتوفى الأنفسه طبعا من راحة همو اشتاكيه همو اول كأول جيانويتين داري حين موتها يعني وقته وقته أجلوي هات والتي لم تمت في منامها طبعا ايه دا دنيا التمعناه دا اشتاكي ديه هاي التمعناه دا اشتاکی دیه های اما لفظا نگوده چون ما آیت دیهاتی ها دیار کرن او نو یعنی الله یتوفل انفس حین موتی ها هر کسی که اجلوی رب العالمین تنیا چراید کرد؟ منی و فیرو حلوی گیانه تین تا رب العالمین هتا ایک اجلوی نید چرای ناید؟ نو امرید گره جاید فلان کسی فلان کسی کشتید اگر نه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 الله يتوفى الأنفس حين موتها، بس رجع فين ماتنا رب العالمين دب سيروا فيكذب، ونيا نبىشته كوارة تبو أنا كلام عمري بيشتوي سه سالم أبو، ونيا دافغدرة ملك رب العالمين دب بيشته، شجوانه نبىشته كاسة، ونيا مات دب بيشته وراء من قرآن ده، ولا تقتل النفس التي حرم الله، من جود وده كاسة شئنا كه، ناكوجة تبو شئ تبو حرام اما نو بشد كبرت ابو فلاو انا كز وانا كبر جيد چون هين بو اريت شالو اجلامي هات بوك خو اويش نكوش بو خلاص او مر بكا تشيد دم ريد منيو راح اكاد تشيد الله يتوفى الانفسه حين مو دياب هني ديان وندم زانين منيك نو كابشيت ناولا كانكوش بو وني نو كاد عملو جيد يا ودامينيت ابي وانا كب خوجيد دنيا دا من اجينا ويكر يعني هندي دبته من يدي يد أخفنوي يعني أفهم روفال رب العالمين حاشق قوة تراه وده صبر طويل معصرا بس لأن بودي أخفنوي رب العالمين ي من ونكر أبدا يعني من من من مي مروفتي يا باشا خوشا به هر اخر نگاه تي ده به مروفيناويت بكيت ني اسحكي كاتو چد بيجي معناوي چيا ونيا او اي كره رب رامل عالميه و تنفي قلنا الله يتوفى الانفس حين موتها هر كسك اجلويات رب العالمين تنيا چريت گه ابرهاوي انا گيانوي دتين تدري او او وقت اجلويات او معناي داش الله يتوفى الانفس حين موتها وا الله يتوفى الانفس حين نومها يعني ربعه من ملوه مدين ايشش وقت ادش وقت النفي وهو الذي يتوفاكم بالليل هل ربعه من اتاكوا يد بصريح البيج باش ربعه من تنيا واحكي نفن شبيت كلهم قلت قال يعني نقول مرينيد يعني نقول نفي يعني ونا بن بس ناكل يا مرن لأنه أريد شرح النافجاني داخل هذا، شيء تدريه. راح على الجاني شيء تدريه. وبعد راح الجاني شيء بس هذول كلنا دار رحابي كي إقنية. إقنية وقت ما نبيه، وقت رحابي جانيه شيء تدريه. شو جي النافجاني داخل هاي؟ إقنية تبينه ونات تنفسه كذا، دانتليته، خو قلبته كذا. أما راحته و هذا، راح يشوه تدريه. وبعد مرتي تيش راح بس أبي نه حرکات کاتو، نه تنفس کاتو، و نه دلیی لید داده. افسرد شو دلیی نی نبود اما وید نبید. اوهش راهیالگیانی چه داره؟ اما وکی یه دینی هر دو بس هر دو کشتنه، هر دو کش ابرانمین نفویا کریا موت. و هر دو کش ابرانمینی اریب الله يتوفى الانفس حين موتها وحين نومها. و احتجله دنیش، وحتج نفی نیش. فرندش بیا الله عليه وسلم سلم. نواست و یک وقتی آماده میان کلیه سنتیش بود ما کمچه بجیم بسم الله بسم کالله ما آموت و احياء نواختی بسم کالله ما آنام و احياء آموت و احياء از مرن و دچاره میش؟ سام مبا آموت یعنی آنامو بس نوی نویس نیا کلیه مرن و احترام بفش بعما الله علیه و الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا يعني الحمد رب العالمين كي سأل أمساه كرينا وما مشيار كرينا ما بشنيش المكري اشتئم مرادين يعني راح الجيانش لاتر راح الجيانش تدرى وقته مروض ااا شيتا نفسنا وقتها مروض نفيد ايش نوعة وني ايش مرنكة بعدها ايش بيعن بس الله سمحه ينتبه جد النوم أخ الموتى جد مرن برايتيا يعني نفسن برايتيا بري مرنيا انا مو احول موتي وكي اكن هادو برايت اكن ومرن ولا يموت اهل الجند انا هادو بحاجه انا هادو بحاجه انا هادو بحاجه ولا يموت اهل الجنتي يعني نه اهل بحشته ندمرن وندنبن چونك نفسنا ما قال بر چيه؟ نهي دبين بر موادبينيه نهي بر نخوشيه بر زحمت بر خمايه بر باشتانه و اهل بحشته ونهي چو اشتهو لالينيه نه موادبينه نه نخوشيه نه خمه نه عاجزيه چو اشتهوونيه و هنده اهل بحشته افنده والتي لم تمت في منامها. في جاء العالمين. روح روحات باتداري وقت مرنى ووقت ايك نوستيش رب العالمين روحاويت باتداري هر كساك بلبيت جا بشتي ربع رب في روحي هكا مروفاكا اجل وي نهود بيت ويشتو ما بيت اظن روحي ده چلا کرد؟ ده برده تباكو بشتال او وقت ربع العالمين حس كركوه هكا مروفاك شره بيت؟ اشيار بيت تبا با هنده والتي لم تمد في منامها مناميها ربع كسي رب حسنك يا بمريد اتكاري دا الناف نفسناي دا فيمسي كلتي قضى عليها الموت او مروفة او نفسها ربعالمين يحس كري بمريد روحاويدة جريد يعني هنده افرحة نويت افكاري دا نويت افكاري دا روحت دون نوعكسها ونيا ربعالمين دا كيشي يك اويد مريد اجلوي خلاص أبيد بي يهدو يأويد نفيد جاوين نفسي هكا اجلوي هاد بيد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 هم آیا رب العالمین حس کردیش تو جیان عیو عمري مابید یورسیل عیدش را یکد برده میاد و دهی تفنن وی جیان ایدا و دیشیار بیده وعو وقته رب العالمین حس کردش لبه شبهندشیار بینداي عنی روح تفکر دا ماتفنن وی جیان ایدا. یا اجلی مسمن. حتی وقت که رب العالمین بودیار کرد عنی حتی وقت اجل اویتاد وقتی کو رب العالمین بودنی بمرید. بهندش بیا الله عليه یک وقت یا ما و او کری استناد بود ما پیامبر بجیسالله علیه و سلام اکی اینکه نگو هاد کد چیت نوید چه دیار سنت آب جارا ریداو ازار هاون که افراد دو کانی جلک ممکنه برخی کسیه که بی نوکی احرا ما پیامبر بجیسالله علیه و سلام میشه وقت سر نوین کت خو بری خود ریش که سر نوین کت خو بجت بلا نوین کت خو آو لیفا ها که یک سر هبید، حرا یا یا حشرات اکثر هبید، بیسات یک سر هبید، هر شتک سر هبید، جدا رابید. پشتی این عبادت بیش از الله معصوم، بلا خود ریش کرد وقت خود ریش کرد، بلا بجید باسمك ربي رابی جنبي تو جنبی. پشتیار را با خود من خود ریش کرد من تانش با خدا نصر عادی و بیک ارفع او. و هر بار او کاری ات و نوته او و بقوه داده از چکمش از راب ما بهت این امسکت نفسی فرحمها. وإن أرسلتها نحن بما تحفظ به عبادك نحن نحن نحن نحن رحمن. نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نفسي نحن نحن نحن نحن نحن قضى عليها هكذا راح ما في دبي، تروح ما في دبي وجنحنا خوش فيه، وين أرسلتها هكى ويرسل الأخرى هكى السواك سمرحمن بعد ذا وهذا نفقيان من دا، فحفظها، إن جبارة زين خرابي أو جناح ضلالته الدنيا وآخرته، هربك توعبد خوي صالح شليت كي أتبارزين، هان وقت بيعم بس الله عليه وسلم روج كي قال صاحبا ما بين أماكن ومدينة السفرة كتاد نفع. جدا دیمايکا شافه پيامبر صل الله و علیه و سلم جيش بوده جيشي برا گاو سديرو ج اسراحت يا دبينك ينفي پيامبر صل الله علیه و سلم نه و صحابه همون vests دم وگوته ابوهرا بلالي پيامبر صل الله علیه و سلم بود تو مؤذني مي تو براي تو براي تبلال جروش هلا تبيد و ج اسبيل هلا تنبيد صح كه چيگا و بو وقت نبجاسپده تو تويا حراسيم افري وقت نویج آسپیده بوده هشیار کنم دا نویج آسپیده بکنم بنار ایش اویش جه خوب ونیه غاوسته بود و, بو. و رواهت دیت هاتی که نوشت کرن یا اندعات کرن و برای وین برای روش حلات بود چونکه بر ایسپیده تلید و دیار بید کنم با وقت نویج آسپیده دیمای بنار ایش رهات ایش خوابی هاتونه بسته اینا چه غاو و بر چه غاو نوه بر رابو نوک رو جاله. اما بهر رابو نوک. بگم بس آلله آسان و صحابه اج بجید فقامو فزعینه آن ففزعو یعنی وقت رابو نوک چی لید؟ ترسک بو ترسی داری بو بشتر رو جاله بو ها؟ نه بر نویجه بر نویجه ها بشتر با ها الو ترس یا چوکه نویج هاس به دل نیه اولالیوان نویششون و نیه لجیوا گرچه بود. نیه ما مگه ویا که معاش کم بودن معاش نه معاش تا آخر بودن علاوه که مکیم بودی. اغلب ترسام آل نویش ده. نیه اما ترسام وا و نیه وحده ترس صحابا بودن همه سرچه و دیار عاجز بودن مدتی نویش کاماتش لات. نیم کدام ماتشو؟ نیه او کم جورا و الحذف در آنچه جدی کنن وجه صحابتش لود او وکیل نوکن بینه منیا کنن وجه خلق کنن وجه تو آیا که نه و نکتک جل خلقی منیا نوکن وجه تو آیا چون سبب چه منیا سبب نوکس نه منیا او دن نوکن او نوکس نکاش چه باند دمنیا وقتی که درنگ دنفر میگه دل سبب هندونیا که فن ویجتوانه نویجابونه دو ناسیونایی هم موی ویجسپ دلچی. هم اول وی نیات ترسکم آزار سر واده هاتونیه حدیار میسر و چه و تو و کجایکه ترسین و کجایکه آجیزم برندی که نویجاره چی؟ پیامبرالله علیه و سلم میگه دولا ک شیطان لیردهایی. در آبن. که چون عتوبه دولا خلاص بین پشیمید پیامبرالله و سلم و دو صحابه دست ویجت خوشون. او میتواند ایبانگی بده کوپش تینگ نیفتیش کرد، پشتین نیفتیش خلاص کریپی الله علیه و سلم سعی کردی اصحابا دید که گلکر عاجزن و یه بخامن سرچو بید وارا و شکل واردیار است سر هنده کن الله علیه و سلم گویی رب العالمینی گویی روحیتون گو همه اینا بودند داره، روحیت ما همه اینا بودند داره، بر بودند داره خو؟ اینا الله قبض آرواحنا. ترب العالمین روحیت ما چراهی تربون؟ همه اینا بودند داره هل هناك آياته فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الله يتوفى الأنفس حين موتها وحين نومها وكذلك ما هنا وتلو وكذلك شاء وإن نخذ حسكروه ماذا كان يوجد في الوقت؟ هذا ما ذاته؟ ذاته في البيانات المونات وانتهى عارب نوى أما رب العامين هو حسكري وكذلك ما كان يوجد في البيانات المدى؟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 در رابط نویجه کی؟ نیوایش خالاتیه وانو کام بینی لایا لایا که دکنند. دیک رابط وسعت هشت نه ده یا دانزلاه هر وقت که بیت. در رابط او مانو ویژه چوی و بیشتر دنیا و دچیکد نویجه نوکه. بیکن چی نویجه؟ ملاصق نویجه است بیلیگام. به حمل سال الله و علیه و او دنیا نویجه و وقتا قامته بکه. کرد. يجونايلو نبو ساعاتة كديو نبو دو ساعاتة دي نبو سيس ساعاتة دي غيري هاد النبي بيعمل برس الله الله یا خدا رابته و اون وجاب تسسیو دقت واکی رب العالمین سر ما فرازکرین اما معروف و نیا تی اشیار خوبید نام دنیام گویید چی اون وقتی بنووید کوزان نویش دلیچه معروف وی وقتی بنوید که ام گوی زانی و گان د معروف نیات وی ماما سوال و واسب وشکار بیت کو معروف اشیار بوی تا وی ها گان نویش ه빗 چاپشتینگه هرکمون چاره کی اشیار نبون گس چی نیا کینگی لیسا نگیم روی مکسر نیه، هم امروز عمداً دخیر بنوید و عمداً زین بنوید و ما را بیت سبب هند کانه وجو میرویم چون اونگی مرویش یه مکسره خاص دارن که مرویش شوریت میننن. این از کوبشته بیشتر و مزیل کم. حتی وقتی نوستن آغلبچید و دیماهی که بند و مزام که ممکنه ماوی بونه وجو است نرم نه وقتی نوژو نرم نه وجو، اونگی مروی مکسر. پس اینکی پیامبری سال الله و علیه و سلم او از نکن و او رح رب العالمین گیانه داتیم تداری و هاکه حسکر کرد بو وقت نویجه راحت مددت او گیانه اتمه و دا اما رب العالمین های حس به انبالی صلی اللہ علیه وسلم گوت ابو بکری رازو بنا خودری بکترین گوت ابو بکری گوته سبب بهنده گوته من گوت بو بلالی که های اشیار بی تو برابی الاسپیده حلاته نبیت چی گوه بو وقت نویجه اسپیده دا ما اشیار کرده أما ويتابيلال رابو نفيجب كديان دعوات كرنا. ويتبيش دينجي شيطاني بيلال شلأي كار حمل كرونية وخاوي هنا خاوي هنا حتى دمائي أول شيء لاتي أول شيء نبسط. ويتوكيل جناج شتاف بتشي كده شلأي كار ده جينيت حتى حتى ما شيطان بس آ و از مهمات کرد و نیا در آخر یا بمرفی اینی تو نیا در مرفی پنبهل که و السلام بوده ابو بکری بوده گاز کر بیلالی گاز کرده بیلال بیچه تشوخ نبستی و بلش تشوخ با او قصاد شدید و تو نبود کم شیار که و بیلالی بوده حالو مزبدی اصلا نیی جاب کمیام مدوعات کردند هر ایکی نوه بید و كلاس إنه أنج أبو بكر رضي الله عنه أنك رسول الله عن بلو أبو بكر ما أما هو قطعه ماشون قالوا الله عليه وذلك حسكر او وقت او هو هو هو هو هو هو ويرسل الأخرى إلى هو مسمى هو في ذلك لآيات هو بجد هو ما بهم هو هو العالمين هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هاكا اجلوي نتشويد در رحاوي رابعا هميد ده تفجيانه وده اشيار بتفعه اوه اجلويش هات ناف نوو سنه ده انده خلاص رحاوي نايته خالي اقلق اثارت هاتن التابعيه يان حكال صحابهات من اما ابيت هاتن يد اثارك هاتي التابعيه كيه هاتي بس چونكي مجوده يلي صحيح بينينا و اثارك هم نشن بجن یا صحيحه چونكي مسائلت غيبه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 دیواره گل ایک آف و نودش نه یعنی پسیاره کودکانو بستینگی او راحت واق کسها، اولی ربعامینی حس کیلو بینفجیانت واده دهنه فجیانت واده. و اولی حس نکی بیش آویش دم حوالی کانو بیش نهایت دمیش نهایت دام کن نه نه نش نهایت دام فر بدن. ایش دهنه ف نهف دهنه ف نهف جیانه خودم. بیش هندام کو جیانه اون قدر دنیای داخل ازبی. لزش چیست صحیح مبنه آدم؟ نه چیست صحیح؟ چون قبلا مدعی لکش پدرد بسحیح هستن بریس فهو قلق قول سر باندهاتي برانده بس شو صحيح باندهاتي وعلماء يقولون أحمد حدالبيد يقولون شو صحيح سر باندهاتي وغيب أنشنت دغيره باغنه استشهاده وقولانه با وغاثرانه بكينو قلق واثرانه بكينو قلق واثرانه وخوش يترى يعني سناده إن في ذلك لآيات او همو سر هند دخزان كارب العالمين شو و آوا همو نفس که و همو ملو باکی مرنید و آوا نفینید و آوا دیما صحقه داشت پشتی مرنه گرگابسانه صحقه نوامه پشتی مرنه گرگ گرگابسانه کار را رب العالمین او راحت واقع سعی میکرد نه لی خودش راکت به هر گیت و ناکت بتبیانی داد که اگر راکت داده که اگر از نیت کوچک نبیانی داد روزها و نفخه فی صوری، ثم نفخه فی اخراف، ایده هم قیامون یا انضرونه وقتی جرادوی پروفت که در صوره، اصرافیل، و همون روح هر روح هم به هیچ تفنه اف گیان خوده و همون در صاب نبه و همون روژه که اف عملیت گلمتی در کرنوه در صاب روح آمد چی تداری گیان مده؟ اجار کدی چه؟ هی در بی هم چی لبکهیم؟ هست بی، هست بی، هست بی نبه راه این قطعا را همین بشته بسانه اون خود مرنه هر اوی صاخ کرنا و آنگوش بشته مرنه بای را همین بشته این تا در ناف وقت مرنه الله یتوفل انفسحین موتی ها و او ناش ناف گیانی دا حتا وقت را حتا را همین رجاقی همتی حسن افراحت هیچ ناف گیانی دا لقوم یتفکرون بس که او خو عبرات الیود بگ و فایدهایی ولی بود با قومیه وام رو با افکار خودت ادار کنم و هزرا خودت نکنم. حالا هزرا خودت نکتید. او اخلاق خود هزرا خودش خیلی الفاایت درباره عالمینی. این یا تو جرم فایده ول نمیتونی تو جرم فایده الفاایت نه ول نمی‌دی. اکی بیشتر ونیا با آیاتی درباره عالمینی. تو ما آتک ریختی، آنیت وفا توفته رسولنا. يا راجل يا جبتي الله يتوفى الأنفسه. الله يتوفى الأنفسه أباك. يتوفاكم ملك الموت وتوفته رسولنا. أبى سؤال يا جبتي. يا كي جبتي رب العالمين هم يتوفاكم ملك الموت هم جو المرينيت. رسولنا. وأو ملاكات ما يعني نملاكات قالك ملاكا في مرورك ذلك تمارينه يحقيقي كيا رب العالمين ويا مباشرة كتروحيت انت داري كيا ملك الموت طبعا ملك الموت أمره رب العالمين شو عط رب العالمين أذن نذت ونبيش ليه شو لاقه فهذا وهو الذي يتوفاكم بالليل وأن الله يتوفى الأنفس حين موتها أو إذا رأي حقيقي <تصفيق> رب العالمين أو حتى أذننا حسناك كسنا مريد أو أدمريني أما أمري كيف تكاد؟ <تصفيق> ملك الموت تكاد كأو رحيب كيشي وفي ملك الموت تشجيه تقالده هاي عندك ملكات ديه عندك عملية كهو مو بودت أمريكا وإثناكا يولولي رب العالمين غير مروه كونيه هر مخلوقه تجي ياك يمريد هم بيت راجي ياك ينينه ني ووانا رب العالمين امشي وندونك وعم مو جاب شيان شبكان راح ابوكيش ندري وقال ملك الموت تش الملائكه دي شيثنين كان حازب بني هذيك الجن الملائكه تشنا بمروه وبو الجن الملائكه اذا رح مين الملائكه تشنا يدعوا بنا او يشتين روح بلند يعني بنمكن فهذا رب العالمين هجر بس هيك لك وقال الجن ابراهيم قراني يا بحث كذي، كباحثي سبب ويا كذي، ونيا إيك هل سبب، رب العالمين ونيا خداني تنبت الأرض يقولي عادش كذ شين ومن المنبتة رب العالمين، تزرعونه أم نحن نزرعون رب العالمين شين لحسي سبب يكري وملائك الموت سبب منيك رب العمين يكري رحيت أمر رب العمين يكشد وملائكات يدير باش وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين